يصر أقوانكم في منتديات الطريق إلى الجنة أن يقدموا لكم هذه المادة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ نَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يَصْلَحُ لَكُمْ أعمالكم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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجينا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء في هذا الشهر المبارك واللي بهذه المناسبة وياك لإخواننا نقدم هذا الشهر المبارك في جميع بلاد المسلمين فنسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للصيام وقيامه كما نسأله جل وعلا أن يتقبل منه ومنكم في هذا الشهر المبارك العظيم وكما قلت كلمتي الليلة لإخواني تحت عنوان تقواك في رمضان تقوىك في رمضان من عادة القرآن أن يستجيش النفوس ويدفعها لتقبل ثقل التكاليف بوعود السعادة في الدنيا والآخرة وهي وعود حق من الحق جل جلاله ولا يخلف الله وعده وطريقة القرآن هذه نراها في تنايا حديثه عند كل تكليف عند كل تكليف والتكليف بالصيام ليس استثناء من هذا الأمر فالأمر به يجيء مشفوعا بغاية أخروية تتسامى إليها النفوس وتتطلع إليها الأفئدة ألا وهي تحصيل التقوى تلك القلادة التي يتزين بها الأبرار للقاء الواحد القهار وفي هذا يقول ربنا جل وعلا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما اعظم ان يكون الانسان تقيا وما اكبر رحينه يستطير ان يحصل السلام عليكم شنا اه شنا أبو مصعب تسمعولي شنا هذا مصعب فذكر الله تسمعولي نعم سقط إليك اللأخت أحسن الله علي وظني اللأخت أحسن الله علي أحسن عليكم ما شاء الله أنا نزلت من على اللأخت وكان اسمي لا يزل الله لا أعلم كنت عالق في صوت إن شاء الله الحمد لله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والله ما ععدنا أن يحقق الإنسان التقوى أن يكون متقيا لله جل وعلا وما أعظمه حين يستطيع أن يحصل مراد الله ووصيته للأولين والآخرين في قوله تعالى ولقد وصينا يعني هذه وصية من الله جل وعلا للأمم الصادقة وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ وَكَمَا أَوْصَى اللَّهُ بِالتَّقْوَى مَنْ قَبْلَنَا فَكَذَلِكَ كَتَبَ الصِّيَامَ عَلَيْنَا وَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا لماذا؟ والسر في ذلك أن الصيام يولث التقوى ما شاء الله إذا أردت أن تدوق طعم التقوى فعليك بالصيام فعليك بالصيام رمضان تفريضة وبصيام غيره من النوافل التابتة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحسن البصري نعم والله لقد كتب الصيان على كل أمة خلت كما كتب علينا شهرا كاملا فما هي التقوى التقوة هي الوقايه وهي البعد أو التباعد عن مواطن الخوف أو أسبابه وتقوى الله يقصد بها البعد أو التباعد عن أسباب عذاره سبحانه وذلك باجتناب ما نهى واتباع ما أمر ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تتقون المعاصي والمعاصي إذا أطلقت تشمل كل ما يوجب رقوبات الدنيا والآخرة والمسلم يتقيها بماذا بالصيام المسلم يتقيها لماذا بالصيام الصيام هذا الذي يحدث النفس عن المعاصي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. الصيام جنة ومعنى جنة أي وقاية لأنه يقي صاحبه من المعاصي لكونه يميت الشهوات التي تدفع إليها والتقوى الكاملة ما هي ضوابط التقوى الكاملة يدخل فيها فعل الواجبات وترق المحرمات والشبهات وربما يدخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترق المكروهات وذلك أعلى درجات التقوى ولهذا جعل القرآن إمامه هو دليل المتقين لماذا؟ لأنه يهدي الذي يعقم في كل شيء. وقد رُصّف في أول آيات المصحف بعد الفاتحة بأنه رهدا للمتقين. يا من يبحث عن الهدية، يا من يبحث عن الطقوه. فعليك أن تلازم كتاب الله جل وعلا وسطر في نفسك العجب العجاب بشرط أن يكون هذا التحمل بإخلاص وأن تكون هذه الملازم بإخلاص تريد كتاب الله رجاء وتواب في أجل الله جل وعلا لا تريد به سمعة ولا شهرة ولا مدحة ولا ولا ولا من الأمور التي سرنا نسمع عنها الآن وصارت معاشة أكثر القراء يتهافتون على أن تجر لهم استجوابات في الصحف والمجلات وطار صورهم بارزة ومكتوب بخطوط عريضة انظر ما شاء الله إلى المقرئ فلان وكذا وكذا نسأل الله جل على الإخلاص في القول والعمل ولا شك أن هذا أمر خطير لأن أول من تصعر بهم النار هذا يوم القيامة هو حامل القرآن حامل القرآن يسأل عن هذا القرآن ويعيفه الله جل وعلا نعمه فيعيفها هذه النعم التي لا تعد ولا تحصل لحامل القرآن جعله سبحانه يحفظ كتابه وهيئ له من الشيوخ وهيئ له من كذا وهيئ له من الظروف حتى حفظ القرآن يقول له الله جل وعلا ماذا فعلت فيه قال قرأته فيه قرأته وقارأ وأقرأتك أو أقرأت الناس وعلمت الناس إلى غير ذلك مزافي العديد فيقول الله جل وعلا كذبت لا إله إلا الله كذبت وإنما قرأت ليقال قارئ ليقال قارئ ما شاء الله فلان قارئ عنده صوت كذا وعنده قراءات وعنده كذا وعنده كذا حصبنا الله نعنه وكيد اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين لا الله هدى للمتقين وذلك لأنه يوطن النفس على التقوى الكاملة هذا القرآن هدى للمتقين عندما تريد أيها الصائم المبارك أن يحقق الصيام لك التقوى الكاملة فاجعله صوما كاملا كيف يكون صوما كاملا وذلك بتنزيهه عن القوادح الحسية والمعنوية قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخلط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ما؟ منظ كيف عرفه عمر بن عبد العزيز هذا آل الخليفة المبارك كيف عرف التقوى ولكن تقوى الله وماذا طلق ما حرم الله طلق ما حرم الله إذا كنت تطلق ما حرم الله فاعلم أنك لنص أن لك نصيب في التقوى طلك ما حرم الله وإذا كانت نفسك لا تطيعك في أن تطرك ما حرم الله فألجمها بالقرآن ألجمها بالطاع حتى تطيعك ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله هذا كذلك من التقوى وكأننا نقرأ ضوابط للتقوى من قبل السلف الصالح رضي الله عنه ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير الله أكبر يعني لو تركت ما حرم الله وأديت ما افترض الله عليك فأدي التقوى هذه التقوى بغاية السهولة والبساطة وإذا أضفت شيئا فوق هذا وإذا أضفت شيئا فوق هذا فهو خير إلى خير إن الصيام هو ميدان التسابق إلى مراتب التقوى يعني الآن نحن في مضمار السباق والفائز من حقق التقوى في رمضان يعني كأس الفوز ها؟ هو ماذا هو تحقيق التقوى إذا تحققت لك التقوى في رمضان فقد فزت ونعم الفوز وهذا هو الفوز الذي ينبغي للمسلمين أن يتنافسوا فيه وكل من يسأل نفسه هل يريد التقوى هل يقوم بالوسائل ليحقق التقوى ولما ينقض هذا الشهر المبارك أن يسأل نفسه هل يشعر بالتقوى هل صار من المتقين خلال هذا الشهر الكريم ولا شك أن كل واحد منا سيجد الإجابة في نفسه إذن فالصيام هو ميدان تصابق إلى مراتب التقوى لعلكم تتقون والمتقون. يغتنمون أيامه ولياليه المتقون هم الذين يغتنمون أيامه ولياليه هل المتقون هم الذين يقضون أوقاتهم في المقاهي ليلاً أو يجلسون أمام التفاز يشاهدون المسلسلات الهارطة والأفلام الساقطة هل المتقود هم الذين يقضون أوقاتهم في قيل وقال وتتبع عورات المسلمين يجلسون على الرصيف يتتبعون بأعينهم نساء العالمين هل هذا من التقوى أخي المسلم يعني بعد صلاة التراويح إذا صلىوا التراويح ينطلقون في الشوائع ويجلسون في المقاهي فلا حول ولا قوة إلا بالله هل هذا من التقوى المتقون يغتنمون ليالي رمضان ويغتنمون كل دقيقة وكل ساعة وكل تانية من رمضان يخشى عن تضيع منه لأنه ربما لا يدرك رمضان المقبل يخشى على نفسه يخشى على نفسه أن يغفر له خلال هذا الشهر لا إله إلا الله لا إله إلا الله المتقون يرتنمون هذا الشهر إيمانا بالله واحتسابا واحتسابا في عبادته ومحاسبة للنفس ومحاسبة للنفس متحصرا من تورطها في مسببات العقاب والعذاب من آفات العجب والرياء التي تحيط بالإنسان وقد تحيط عمله بارك الله فيكم في رمضان وفي غير رمضان كان السلف رضوان الله عليهم يعيشون جوهر التقوى ويعاينون معناها فيحيون بها حياتهم الله يكلم يا أخونا سامح بارك الله فيك ويبعثون بها الروح في عبادتهم فلكل عبادة عندهم بالتقوى روح للصلاة روح وللسلام روح وللدعاء روح وللذكر والتوبة روح وللزكاة والحج والعمر والجهاد والحسبة وللعلم والتعلم لكل ذلك روح وكله مستمد من روح القرآن المنزل هدى للمتقين وكذلك أرحينا إليك روحا من أمين ما كنت تدري الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا تعالوا إخوتي وأحبتي في هذه الليلة المباركة تعالوا بنا نستحضر حقيقة التقوى كما كان السلف في لعلنا أو لعلها تحيي فينا روح الصيام ولعلنا نعيش معها معاني الصيام قال طلق الحبيب رضي الله عنه كاشفا عن روح التقوى التقوى هذا كلام نفيس، ولا شك أن هذا الكلام اقتبس من مشكات النبوة انظر كيف عرف طلق بن حبيب التقوى قال التقوى أن تعمل بطاعة الله أن تعمل بطاعة الله إذا كنت تعمل بطاعة الله فهنيئا لك أخي الكريم فأنت من المتقين أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو تواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هكذا يعرف طرق بن حبيب رضي الله عنه التقوى ونحن في رمضان لنعمل بطاعة الله راجين توابه وخائفين من رقابه، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر للوصول إلى رضا الله ننبغي لك أخي الكريم أن تعيش بين الخوف والرجاء أن تخافع لنبك وأن ترجو رحمة الله الخوف والرجاء كجناحي طائر فلنستحضر هذا المعنى من معاني التقوى في رمضان وقال أبو الدرداء رضي الله عنه مبينا حقيقة التقوى مبينا حقيقته التقوى يعني عنوان الدرس يعني تقواك في رمضان تقواك في رمضان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه مبينا حقيقة التقوى هي أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من متقال ذرة وحتى يطرق بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ليكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله قد بين للعباد الذين يصيرهم إليه فقال فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يره وما يعمل مثقال ذرة شريرة فلا تحقرن شيئا من المعروف ومن الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه هل تأمل تأخي الكريم هذا الملحظ الدقيق في التقوى؟ وهل أنت مستعد لإشغال بالك لإشغال بالك به في شهر التقوى إن هذا يحتاج إلى روح عالية من المحاسرة على الضرة ومثقال الضرة فسوف ترى أو نرى من أعمالنا مساقلها من خير أو شر ونستحضر هذا المعنى أيضا من معاني التقوى في رمضان قال ميمون بن مهران رحمه الله المتقي المتقي أشد محاسبة للنفس من الشريك الشحيح وعليكم سعى الله من الشريك الشحيح لشريكه يعني لو كنت أو لو كان عندك متجر أو عندك مشروع ومعك شريك كيف ستتعامل مع هذا الشريك يعني لو كل واحد منا عنده شريك في مشروع ما، أكيد لن يهدأ لك لك قرار حتى تحاسب هذا الشريك محاسبة عسيره خوفا أن يأخذ لك مالك، فكما تحاسب هذا الشريك عليك أن تحاسب نفسك. هذا من التقوى المتقي يحاسب نفسه أكيد لو عندك دكان أو تجارة قبل أن تغلق هذا المحل يعني هذا الدكان أو هذا المصنع أو هذا كذا تقوم بمراجعة حساباتك خلال اليوم ماذا بعت؟ ماذا دخل ماذا خرج؟ كم ربيحت هل هناك عبح هناك خسارة هناك أخطاء وهناك كذا هناك نجاح هكذا ينبغي لكل واحد منا أن يحاسب نفسه قبل أن ينام أو عندما يضع رأسه على الوسادة لا بد أن يعرض أمام عينيه تقريره اليومي ماذا فعلت اليوم ماذا فعلت ما؟ لا بد يا إخواني أن نعود أنفسنا على المحاسبة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر كما قال عمر رضي الله عنه إذا كنت لا تحاسب نفسك فاعلم أن الأخطاء تتكدس يعني أنت ما حسبت نفسك اليوم وقعت في أخطاء في اليوم الموالي كيف ستصحح أخطاءك وأنت لم تقف عليها في ليلة البارحة بخلاف إذا حسبت نفسك يعني أنا اختعت كذا وكذا آه ما شاء الله اغتبت شخصا ما شاء الله ما صليت الصلاة في وقتها ما شاء الله ما فعلت كذا ما فعلت كذا يعني كم من ساعة قضيت قضيت كذا وكذا من الساعات كم عدد الساعات التي كانت ما كان فيها اللبح وكم عدد الساعات التي كان فيها الخسران إذن سأعقل العزم يعني بهذه النية لو مدت من ليلتك غفر الله لك لأنك حاسبت نفسك وعقدت العزم على أن تغير حالك في اليوم الموالي ما بقيت على الدنب ما بقيت على المعصية بل عندما تجد نفسك قد أخطأت وأذنبت تستغفر ربك ولا شك أنك باستغفائك لربك جل وعلا فهذا من مقتضى توحيد الألوهية فأنت تعترف بأنك ربا يغفر الذنب فالله تعالى سيغفر ذنبك سيغفر لك ذنبك لأنكم كما جاء في الحديث لو لم تكونوا تدنبون لأتى الله بأقوام يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله, فيغفر الله لهم هذه فائلك المحاسبة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لا بد أن تقع في الخطأ لا بد ولكن عندما تحاسب نفسك تقلل من الخطأ وفي القيم رحمه الله يقول في الجواب الكافي ها من حاسب نفسه في الدنيا خفف عنه حساب الآخرة إذا كنت ممن يحاسبون أنفسهم في الدنيا فغدا يوم القيامة سيكون حسابك حسابا يسيرا لأنك عالجت أخطائك في الدنيا قبل القدوم على الله جل وعلا هكذا أخي الكريم أخت الكريمة أخت الكريمة التقي أو المتقي أشد محاسبة للنفس من الشريك الشريح لشريكه. سئل أبو هري رضي الله عنه ها سئل عن التقوى الله يكلمكم بارك الله فيكم سئل عن التقوى كيف وصف لنا هذا الصحابي الجليل التقوى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وكلما ذكرنا هذا الاسم المبارك إلا وتذكرنا أعداء السنة وأعداء الإسلام الذين ينتقصون أبو هريرة ويدمونه لماذا؟ لأن أبو هريرة من أكثر الصحابة الذين ربوا من المكترين يعني عن رسول الله يريدون أن يفندوا أن يفندوا ما رواه أبو هريرة وما قصدهم وما قصدهم أن يفندوا ما رواه بل يريد أن يشككوا فيما رواه أبو هريرة ليسقط السنة أسقطهم الله في المهاوي السحيقة أبو غرير هو شوكة في حلق المستشرقين ستظل هذه الشوكة تذمي قلوبهم إلى أن يرى الله الأرض ومن عليها رضي الله عنه وأرضاه سئل أبو غرير رضي الله عن التقوى فقال للسائل هل أخذت طريقا ذا شوك انظر هل أخذت طريقا ذا شوك يعني طريق شوك فقال السائل نعم قال فكيف صنعت قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو عنه قال ذلك التقوى ننظر إلى هذا المثال الحي من أبي هريرة رضي الله عنه في تعريف التقوى ونحن تعترضن في رمضان وفي غيره أشواك في طريق الأشواق إلى الله ورمدان فرصة فرصة للتضرب على مجاوزة هذه الأشواك والعدول عنها وهذا معنى للتقوى آخر نحتاج إليه لإضافة إلى العبادة في رمضان متمتلين قول الشاعر من المعتز خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو اطبق واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى إن القرب إلى الله في رمضان وتحصل التقوى بالصيام لا يتماني إلا بهجر الحرام لا يتماني إلا بهجر الحرام قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله اعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ولهذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه فالله جل وعلا ليس في حاجة إليك أن تدع طعامك وشرابك يا شاهد الزور ويا من يعمل بالزور لا يقبل الله منك صياما فالصيام صيام الجوارح ليس من الجوع والعطش وفي حديث آخر قال ليس الصيام من الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث وفي الصحيحين عن أبي هرطة رضي الله عنه مرفوعا والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إن صائم إن صائم والجنة ما يسلو صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي والرفث الفحش ورديء الكلام اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين اللهم وفقنا لتقواك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك التقوى في هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين اللهم اغفر نبنا ويسر أمرنا اللهم أصلح دات بيننا اللهم وفقنا لطاعتك نطاعة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك أن تعيننا وأن توفقنا للصيام هذا الشهر والقيامه اللهم إنا نسألك أن توفقنا للصيام هذا الشهر والقيامه اللهم إنا نسألك أن تعيننا عليه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وعصر احوالنا اللهم إنا نسألك أن تقبل توبتنا وإنابتنا وأن تعفو عنا يا غفور يا رحيم بارك الله فيكم جميعا على متابعتكم وشكر الله لكم وتقبل الله منكم نسأله جل وعلا أن ينفع عجكم جميعا وأن يحفظكم جميعا وأن يجعلكم دخلا لهذا الدين ودخلا لهذه الدعوة كما نصره جل وعلا أن يبارك في هذه الغرف وأن يبارك في أصحابها والقائمين عليها ومشي فيها وزائريها وكل من قدم فيها شيئا ودعاتها وشيوخها وطلبة علمها فجزاكم الله جزال الأوفى وتقبل الله منكم جميعا ومرة أخرى نبايق الإخواننا جميعا نقدم هذا الشهر المبارك ونسأل أجل على أن يجمعنا وإياكم فيه على طاعته وأن يجمعنا على مرضاته وأن يجمعنا على تقواه. بارك الله فيكم وجزاكم والله خير جزاء وتقدل الله منكم إن أصدنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن جنوبنا وأن يصلح أحوالنا اللهم نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالحسن يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالحسن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السهود بين يديك جزاكم الله خير جزاء وتقبل الله منكم ونفع بكم جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وعاته إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله خيرا كل من أعانى على نشر هذه المادة ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله وجعل ذلك في ميزان حسنات قائبيه ومستمعيه والدالين عليه ولا تنسونا من صالح دعائكم مع تحياتي لكم في منتديات الطريق إلى الجنة